لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ورتبتم وغروتكم الاماني وغروتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرواكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا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 فَبعد موتها قد بيّنا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضاً حسناً يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم الذين آمنوا الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب الجحيم اعلم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزين وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَنَسْلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ذاق لَا مَغْفِرَةَ لِلرَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ تِلْكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَنفُسُكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَّا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ, وأنزلنا معهم الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ ناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله للغيب ان الله قوي عزيز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 انجيل واتيناه الانجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحما ورهبانيه لبتدعوها ورهبانيه لبتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم الا بتغ 147. فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون 148.